وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا انتهينا من غزوة الأحزاب وذكرنا منها دروسا وعبر ذكرنا من هذه الدروس معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعادن الرجال وذكرنا كرامات بعض الصحابه مثل حذيفه وذكرنا لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفه عند رجوعه من عبور الخندق يعني وذكرنا من الفوائد سرعه البديهه عند حذيفه لما قال أبو سفيان ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه يعني يتعرف عليه فبادر حزيفة من كان على يمينه ومن كان على شماله يقول من أنت من أنت قبل أن يبدأوه هم بعد كده التخلص من بني قريزه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضعه السلاح امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال بني قريظه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتوجه اليهم واوصاهم بان لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه والحديث في صحيح البخاري وضرب المسلمون الحصار على بني قريزة خمسة وعشرين ليلة ولما اشتد الحصار وعظم البلاء أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ احنا قلنا الفائدة دي ادنو بالفاتد ماشي طيب نقول بقى المعجزات الحسية منها تكسير الطعام الذي أعده جابر ابن عبد الله كان هناك صاع من شعير طحنو وكان هناك احدى الماعز ذبحوها وزوجة جابر قالت له يعني هات الرسول معاه اربعة خمسة بالكتير يعني اعزمهم فالنبي لما تعزم قال يا اهل الموقف يا من حضر الخندق دع الناس كلها فلما جاءوا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت زوجة جابر عزمت مين قال لها الناس كلها جايه قالت له بك وبك يا جابر بك وبك انت قلت الرسول احنا عندنا ايه قال لها قلت له يعني انت عرفته احنا هن امكانياتنا ايه عرفته الرسول اللي عمل كده وهو ادرى بما فعل عليه الصلاه والسلام اخذ ياخذ من العجين واللحم والعجين واللحم لحد ما اكل الناس كلها وبقي لجابر واهله من الطعام ما يكفيهم ويزيد من المعجزات الحسيه اخباره صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر وهو يحفر معهم الخندق بان ستقتله الفئه الباغيه فقتل في معركه صفين وكان هو مع معسكر مين؟ كان مع علي بن ابي طالب فلما اخبره معسكر معاويه بما قال الرسول قالوا ايه؟ قالوا قتله من جاء به انتوا السبب في قتله يبقى انتوا الفاق الباغيه فالثاني معسكر الامام علي قال ايه؟ وهل قتل النبي حمزة لما جاء به إلى أحد يعني بيردوا كلام بحجه مثلها يعني فبان من هذا أن الفئة الباغيه ليست هي فئة الإمام علي يعني بل كانت فئة الإمام علي كانت هي الفئة المحقة يعني من المعجزات عندما اعترضت صخرة الصحابة وهم يحفرون ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات فتفتتت فقال إسرى الضربه الأولى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة ثم ضربها الثانية فقال الله أكبر وعطيت مفاتيح فارس والله إني لابصر قصر المدائن والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض ثم ضرب الثالثه وقال الله أكبر وعطيت مفاتيح اليمن والله إني لابصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة صلى الله عليه وسلم وقد تحققت هذه البشارة يعني في أصعب المواقف تأتي البشائر في أصعب المواقف كما كان وهو مطارد من مكة يقول لصلاقة ارجع ولك سوى ري كسرة وهو مطلوب حيا أو ميتا عليه الصلاه والسلام شجاعه صفيه عمه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام قد وضع النساء والاطفال في حصن فارع وهو حصن قوي حمايه لهم فعندما نقض يهود بني قريظ عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت يهوديا ليستطلع وضع الحصن ليستطلع وضع الحصن فأبصرته صفية عمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فضربت به اليهودي بالعمود فقتلته فكان هذا الفعل رادعا لليهود من ان يفكروا في الاقتراب من هذا الحصن اول مستشفى اسلامي حربي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في مسجده الشريف في المدينه وعندما دارت رحى غزوه الاحزاب وامر ان تكون رفيده الاسلاميه الانصاريه ممرضه في مسجده صلى الله عليه وسلم المسلم يقع في الاسم ويسارع بالتوبة. أرسل بن قريظة إلى أبي لبابة ابن عبد المنذر وكانوا حلفائه فاستشاروه في النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلقه يعني الزبح. ثم ندم. فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فارتبط به حتى تاب الله عليه وقد ظل مربوطا بالجزع في المسجد ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط في الجزع من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه اولا استجاب الله تعالى دعاءه اثنين شهد جنازته سبعون الفا من الملائكه لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك رواه النسائي واسناد صحيح وروا مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاز بماذا تفسر هذا فرحا لوفاته وصعود روحه وصعود روحه وفي حديث البراء قال وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لما سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليل إن هذا الصحابي الجليل قد استشهد وهو في رعان شبابه، فقد كان في السابعة والسلاسين من عمره، كان في السابعة والسلاسين من عمره يوم وافته منيته، وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام. وهو في سن الثلاثين من عمره أما الآباء الشباب دولت اللي هو سن ثلاثين ده آباءه فين والناس اللي فوق منه من الأعمار راحوا فين ماتوا في الحرب ما بين الأوس والخزرق صفت الناس الكبار كلهم فما عاد هناك على رؤوس الأوس والخزرق إلا مين لأن الشباب أسرع استجابة إلى الدعوة من الشيخ الكبار وهذا قدر الله سبحانه وتعالى لان من اللي تصدى للدعوه في مكه الشيوخ اللي قال احنا هياخدنا الشباب هياخدنا الشباب كل شويه هياخدنا الشباب يعني شيخ مكه ينقضوا لشبابها هذه العله اللي اللي منعت ها شيوخ في مكه لم تتكرر في المدينه الشيوخ الحرب حصدتهم فلم يبقى على رؤوس القوم الا مين في سن الثلاثين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كلهم كانوا قادة قادة الاوس في سن الشباب لان الشباب هو أك اكثر سرعه واستجابه للتغيير الى الحق والى الافضل يعني لكن الكبار يقول لك وجدنا ابانا وجدنا أبأ طيب نشوف وجدنا <تصفيق> مقتل حيي بن أخطب من بني النضير. طبعا لما تم إجلاء بني النضير تحول هو إلى إلى بني قريزة ورح حرض من كعب بن أسد افتح لي يا كعب لقد جئتك بعز الدنيا قال له الله لقد جئتني في الدنيا والأخ حيي بن اخطب أتي به مكتوفا بعدما تأبض عليهم يعني بعدما نزلوا من الحصن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكن من يخزل الله يخزل فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه ثم أقبل على الناس قبل تنفيذ هذا الحكم وقال لهم أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله قدر وكتاب وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه لقد, لقد تجلد حيي وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يشمت فيه شامت وهو يعرف أنه على الباطل وهو ظالم لنفسه كذب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه نبي ونقض العهد معه وطعنه من الخلف وأقنع بني قريزة بضرورة نقد العهد يبقى هو عارف انه على باطل وانه ظالم ولا لا أما يقول الملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ده حتة للإعلام بس عشان تنشرها السئن الحتة <تصفيق> دي إعلامية <تصفيق> انت عارفين أبو جاهل لما كان واحد قال له يا أبا الحكم انت, انت عارف ان محمد يجذب قالوا لا والله نحن وبنو عبد مناف كنا كفرساي رهان اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا فقالوا منا نبي انا لنا بذلك ده اعتراف بالنبي ولا مش اعتراف تعرفوا بقى غزو البدر يعمل ايه يعمل برضه حته اعلاميه كده يقول ايه اللهم اتانا بما لا نعرف واقطعنا للرحم فاحنه الغداء انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح هذه حته للاعلام برضه ده بيطلب النصر على محمد وهو عارف ان هو باطل والنبي على حق خدت بالك بأمرت ايه بامرت اللي قاله وده وده وخر بأمرت اللي قاله خدت بالك هو ده اللي قال عداواته محيط هو ده اللي قال عداواته محيط فهو هو خدت بالك هل اثبته ها هل هو هو قال نعم هو هو يعني هو ده النبي المبشر به في التوراة قال ماذا انت فعل قال عداوتهما ما هو ده واللي قالت الرواية ده مين قالت أبي وعمي دخلوا على, على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه جلسوا وتكلموا معاه ولما خرجوا قال أبي لعمي أو أعمي قال لأبي أهو هو قال نعم هل اثبتت هل أيقنت أنه هو؟ قال نعم فماذا أنت فاعل قال أوعادهما حييت اللي هو جاي هو بيتقتل وقول لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل مقتل كعب بن أسد آه كعب بن أسد ده اللي تغرر به اللي هو سيد بني قريزة لما جه كعب عشان يتنفس فيه الحكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم وكان مصدقا بي أما أمركم باتباعي يعني كان فيكم حبر اسم ابن خراش ونصحكم أن تتبعوني أما انتفعتم بنصحك وقد كان مصدقا به أما أمركم باتباعي وأمركم إن رأيتموني تقرؤوني منه السلام فقال كعب بلى والتوراه يا أبا القاسم أنا عارف الكلام ده صح ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك أنا خايف اتبعك لي جزع من الموت وخاف من السيف فتبعه يعني خاف من من الملامه يعني زي ابو زي طالب زي ابو طالب خاف من الملامه دخل النار كالمستجير من الرمضاء بالنار لولا الملامه او حذار سبه لوجدتني سمحا بذاك مبينة ده كلامه طالب خاف لا يتعير ما عبد الله بن سلام يتعير ولا ما اتغيرش ولكن ده ده راى رؤيه النبي فسرها له انه راح فين الجنه والله كفايه كفايه الجنه السعاده الابديه خدت لك لا يسمع فيها لوم قال كعب بلا والطوراه يا أبا القاسم ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك ولكني على دين يهود زي ما أبو طالب قال إيه على ملة عبد المطلب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه فضربت من أدب الخلاف في اختلاف الصحابه رضي الله عنهم في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يصلي أحد احد العصر الا في بني قريزه الحديث رواه البخاري بعضهم فهم من الحديث بعضهم فهم منه المراد الاستعجال فصلى العصر لما دخل وقته وبعضهم اخذ بالظاهر فلم يصلي الا في بني قريظه ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم او عاتبه ففي ذلك دلاله هامه على تقرير المبدا الخلاف في مسائل الفروع واعتبار كل من المتخالفين معذورا ومسابا ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة ومع استمرار حركة السرايا وبناء الدولة وبسط هيبتها كانت حركة البناء التشريعي والبناء الاجتماعي للأمة الإسلامية كل ذلك يتكامل في زمن واحد يعني حركة جهاد مع حركة بناء تشريعي مع حركة بناء اجتماعي كله يسير في خطوط متوازية فنظام نظام التبني يهدم ونظام الحجاب يفرض زواج نظام التبني يهدم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بعدما انسحب الأحزاب وانتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا ما هو الضابط في الخلاف الذي يمكن قبوله والخلاف الذي لا يمكن قبوله الذي يمكن قبوله الخلاف المبني على الاجتهاد الذي لم يرد فيه نص او الاجتهاد في تطبيق النص كل يريد تطبيق النص الذي حدث في بني قريزة بتاع لا يصلين احدكم العصر كان اختلاف في اجتهاد التطبيق لا معارضة النص الاجتهاد الخلاف الغير مقبول والغير سائغ أن يكون هناك اجتهاد في مواجهة النص وفي معارضة النص وهناك قاعدة تقول لا اجتهاد مع وجود نص لاجتهاد لا مع وجود نص حتى ولو كان في المسائل العملية حتى ولو كان في, الايه؟ في المسائل العملية غزوة الخندق أو الأحزاب كانت سنة كم يا أخواننا؟ سنة خمسة قام النبي صلى الله عليه وسلم خلال العام السادس من الهجرة بغزوتين وأرسل أربع وعشرين سرية أول حملة عسكرية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك الحملة التي جردها على القبائل النجدية من بني بكر بن كلاب الذين كانوا يقتنون القرطاء بناحيه ضري على مسافه سبع ليالي من المدينه سريه من سلاسين من اصحابه عليهم محمد بن مسلمه وفي طريق عودتهم اثروا ثمام بن اسال الحنفي سيد بني حنيفه وهم لا يعرفونه وقدموا به المدينه وربطوه في ساريه من سواري المسجد اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما بالك يا سمامه قال ان تقتل تقتل ذا دم وان تمن تمنن على شاكر وان كنت تريد المال جمعت لك المال عشان فداء نفسه ثلاث ايام والنبي يقول له ما بالك وهو يقول له هذا الكلام في الآخر النبي قال له أطلقوا سمامه ثم ما شاف ايه في ثلاثة ايام دولت شاف الصلاة سمع قرآن ووعز الرسول للصحابة تعاملوا الصحابة مع بعض شاف جو ايماني اسلامي خلال ثلاثة ايام ولا معسكر ولا معسكر التربية بس تربى لوحده يعني تربى لوحده كده يجبوني الاكل يأكل كل وجبه وكرمينه اخر اكرام يعني وفي اخر الاكرام يعملوا ايه النبي الاطلقوا سمامه العفو عفو مجانا يعني سمامه قدام المشهد ده يعمل ايه يروح لحديقة بستان جنب المسجد يروح يغتسل ويقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وهل جزاء الاحسان الا الاحسان انت <تصفيق> عاوز تسيسر واحد عدوك او تسيسره اكرمه صح ولا تستوي الحسنات ولا الا ما كان هناك حرب لكن في في الاسر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وبعدين بعد ما يسلم سمام يقول له والله يا رسول الله ما كان هناك وجه ابغض الي من وجهك ووجهك الان احب الوجوه الي والله يا رسول الله ما كان بلد أبغض الي من بلدك ولا بلدك الآن أحب البلاد الي لقد كان يأتي قريشة قريشا الحنطه من بني حنيفة والله لا تأتيهم حبة من الآن حتى تأذن لهم يا رسول الله ما بين الاحزاب والحديبيه كانت هذه الغزوات والسرايا منها سريه ابي عبيده بن الجراح الى سيف البحر وتعتبر استمرارا لسياسه النبي صلى الله عليه وسلم العسكريه لاضعاف قريش ومحاصرتها اقتصاديا فبعث أبو عبيدة في سلاسمائة راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان قدر مزود من الطمر يعني مكتل كده من الطمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا يا جيش ومز والطمر يعني اول مرة ياخد كل واحد خمس وبعد كده كل واحد ياخد ثلاث وبعد كده كل واحد ياخد اثنين وبعد كده كل واحد ياخد وهكذا كان يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا حتى كان اخيرا نصيب الواحد منهم تمرة تمرة كل واحد تمرة فقال جابر كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوما إلى الليل تمرة يشرب عليها ميا إلى سائر اليوم وقد اضطر ذلك الجيش الى اكل ورق الشجر قال جابر وكنا نضرب بعصينا الخطا ثم نبله بالماء فناكله فبينما هم كذلك من شده الجوع والجهد الشديدين إذ زفر البحر زفرة أخرج الله فيها حوتا ضخما فألقاه على الشاطئ كهيئة الكسيب الضخم تعرفين الحوت بقى فأقاموا عليه شهرا ياكلون حتى سمنوا وحملوا معهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعد العسر يسر قال الله تعالى أحيل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وقد صح عن أبي بكر وابن عباس وجماعة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه والقاه البحر ميتا يعني طبعا القاه البحر ميتا دون ان يتغير يعني دون ايه ان يتغير وانت عارفين النبي قال أو ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودم السمك والجراد والكبد والطحال مش كده سريت عبد الرحمن ابن عوف الى دومة الجندل وهي ابعد مدى وصلت اليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية دومة الجندل وهي ابعد مدى وصلت اليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية وهي قريبة من تخوم الشام وسكانها من قبيلة كلب وقد دخلوا في النصرانية نتيجة جوارهم لمن؟ للروم وتأثرهم بجوار الروم النصارى وهذه السرية تدخل ضمن مخطط النبي صلى الله عليه وسلم في احتكاكه مع الامبراطوريه الرومانيه وكان على عبد الرحمن بن عوف عمامه قد لفها على راسه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه بيده عليه الصلاة والسلام فأرخى بين كتفيه منها ثم قال هكذا فعتم ابن عوف وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته اسلم الاصبغ ابن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وكان رأسهم وتزوج عبد الرحمن بن عوف طماضر بنت الاصبغ وقد كان عليه الصلاه والسلام يحرص ان يتزوج هو وقادته ببنات سادة القبائل لأن ذلك كسبا كبيرا لدعوة الإسلام كما تزوج رسول الله في بني المصطلق مين جوائرية بنت الحارس بنت بنت رأس القبيلة يبقى فيه مصاهرة بينه وبين رأس القبيلة أما يبقى فيه مصاهرة دي تخلي القبيلة تعمل ايه بالضبط. تبقى ثمره من ثمرات الدعوه الاسلاميه تاديب الغادرين بني الاحيان وغزوه الغابه انتوا بني الاحيان عملوا ايه قبل كده قتلوا عشرة وغدروا بهم بعد رحيل الاحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع الى دور الهجوم وأصبحوا يمسكون بأيديهم بزمام المبادره وحان الوقت لتأديب بني الإحيان الذين غدروا يوم الرجيع فرار بني الإحيان قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم مش كانوا عاملين شجعان على العشرة قبل كده وأنزلوهم وقتلوا منهم تمانية وخذوا اثنين أسر غزوة الغابة أغار عيين بن حصن الفزاري في خيل لغطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة اللقاح الجمال التي تحمل الماء وقد أبدى سلامة ابن الاقوع في هذه المعركة بطولة نادرة وخاصة قبل وصول كتيبة الفرسان حيث كان من ضمن الرعاة في منطقة الغابة وقد ظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم بالنبل وكان من أعظم الرماه في عصره وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم الكتيبة يعني كان الصحابة ده لوحده قد كتيبة قاعد يرميهم بالنبل حتى نفذ النبل قاعد يلقيهم بالايه بص... ب... ب... بالحجاره كانوا بيستجرو منه يعني وبيقولوا امتى الرجل ده يرجع ويسيب دي ويسيب دي عشان يرجع ما فيش فايده لحد ما اخلص كل كل اللي اخذوه لذلك النبي قال خير رجل... خير رجالتنا سلم بن الاكوع اللي هو المقاتل على رجله يعني وخير فرساننا المقداد معلوم أنه في غزوة الأحزاب كان الفاعلون في الغزوة قريش وغطفا كان دور اليهود إيه قبل نقض العهد التحريض والتقليل لذلك بعد الغزوة ما انتهت وذكرنا بعد السرايا والغزوات جاء الدور على مين على المحرضين المؤلبين مثل أبو رافع ابو رافع سلام ابن أبو الحقيق وكان في حصن خيبر فأرسل إليه سريه بقيادة عبد الله ابن عتيه. من فوائد هذه السريه وجود عبد الله ابن انيس جنديا في السرية ولم يكن اميرا وفيها دلاله في عمليه التربيه والتعليم لقد كان عبد الله ابن انيس وحده سريه ابتعسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتيال سفيان بن خالد الهزلي في أطراف مكة ونجح نجاحا باهرا في مهمته وأعجز قومه هربا وهو درس تربوي خالد لا مثيل له في عالم الأرض فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب اما النبي صلى الله عليه وسلم فطالما ارسل سرايا فيها ابو بكر وعمر جنديا النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته كان جهز جيش على راسه مين اسمه بن زيد كان مين من الجنود أبو بكر من الخلفاء كان بعده؟ ابو بكر وعمر. قالوا الخلفاء بعده كان ابو بكر وعمر لكن في اخر سريه كان ابو بكر وعمر عاملين ايه؟ جنود في جيش مين؟ اسامه بن زيد كان عنده كم سنه اسامه؟ 19 20 سنه طوبة لعبد آخذ بعلمان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقه كان في الساقه، وإن كان في الحراسه كان في الحراسه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هو جندي غير معروف عند أهل الأرض، معلوم عند مين؟ عند الله وعند أهل السماء بما يرفع من عمل صالح منه. صلح الحديبيه كانت في زلقادة سنة ستة هجرية يعني قبل نهاية السنة بقبل ايه بشهرين, أو بشهرين خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها بأصحابه الى مكة لأداء العمرة وسبب هذه الغزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا في منامه وهو في المدينه تتلخص هذه الرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى انه قد دخل مكه مع اصحابه محرما مؤديا للعمره وقد ساق الهدي معظما للبيت مقدسا له فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحا عظيما فلما أخبرهم بذلك تهيأوا لتلك الزيارة العظيمة واستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه لأنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرام لقد كانت الكعبة في نظر العرب قاطبه ليست ملكا لقريش بل هي تراث ابيهم اسماعيل فلهذا فليس من حق قريش ان تمنع من زيارتها من تشاء لانها ليس ملك قريش فليس لها ان تمنع من تشاء وتجيز من تشاء فإذا من حقه عليه الصلاه والسلام ومن حق أصحابه زيارة التعبة وانتشر خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب وكان انتشار الخبر له أثر في الرأي العام وخصوصا بعدما أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يريد حربا وإنما يريد أن يعتمر ويعظم شعائر الله وقد كان عليه الصلاة والسلام على جانب كبير من الحيطة والحذر فقد أرسل بسر بن سفيان الخزاعي عينا له وعبد بن بشر طليعة في خيل المسلمين في عشرين فارس وفي زل حليفة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من يحمل له الكراع والسلاح من أجل ماذا احتياط وهو لا يريد حربا لكن قصده صلى الله عليه وسلم الاستعداد لهؤلاء الأعداء طبعا تكملت هذا الحدث نفرد له جلسة في الخميس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله و...